ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نَائِمٍ عَمَهًا أَنعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نَائِمٍ عَمَهًا أَنعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حتى كَذَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّغُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ذَكَّرَهُ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَنكَنَهُ غَفَرَ ذُنُوبَهُ وَأَغْرَقَنَا فِي الْعَذَابِ قُلْ كُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ قُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إن شر كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ ابْتَغَى الْغَمَامَ إِلَّغِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقَضُونَ يَخُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَقُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَقُونَ فَإِمَّا فَأَثْنَوْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَنَهُمْ يَا الذَّكَرُونَ فَإِنَّ تَفَتَّتَهُمْ فِي الْحَرْبِ تَشَرَّدَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَنَهُمْ يَا 119. وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواه الله لا يحب الفاسقين ان الله لا يحب الفاسقين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون انهم لا يعجزون واعد لهم مستطعتم من قوه ومر باطل خيطرهبون به يعد والله يعدكم واعد لهم فَأَنْتُمْ لِمُوتِكُمْ وَمِنَ الرَّباطِ الْقَنْتُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدٌّ وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدٌّ وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون لهم الله يغلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا اللهِ وَفَعِلَك وَأَتُم لكُمول وَإِن جََحول السَّلمِ فَيحه وَتَوكعَََّ وَإِن جََحول السلمِ فَهِنَ شه وَتَوكلعََهَُّ انه هو السميع العليم هو السميع العليم